Aşhedu an la ilaha illa allah Aşhedu an la ilaha illa allah Aşhedu an la muhammad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 حي على الصلاة حي على الفلاة حي على الفلاة Noooo!